And I One I قلنا يا آدم إنها تعدٌ لكان نزوجك فلان فأنخرج من من الجنة فانتشروا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا ترمأ فيها ولا تضحى قায়ن صفا يا الذي ما من تقرب عنه Bob! ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحسره يوم القيامة أعمى ح شني ماقد ك تُ